المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا لهُ فَلَُ وَادِر مِنهُم أَحَدَا وَعُرِغُ وَعَن رِّكَ صَف فََّ قَادِجِ تُمُونَكَمَا خَانَ قُنَكُم بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِذًا وَوْضِعَي كِتَابُ فَتَرَ ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا يَجِدُونَ مَا عَبِدُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتت وانتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس ظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه 124. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجعوا فَتَنَبُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّنْ بَقَاءَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَرَعْ